سبع، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور المقصف بجانب صالة الرياضة المكتبة خلف المختبر المختبر تحت غرفة المعلمين غرفة المعلمين فوق المختبر غرفة المدير مقابل غرفة المعلمين المختبر أمام المكتبة